يَعْلَمُ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ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 لا نكفر عنهم سيئاتهم ولنجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصي الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهد لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إليا مرجعكم فأو 129. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين 120. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله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 ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم المُنافقين. وقال الذين كفّعوا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا والمحمّي الخطاياكم وما هم بحاملين وما هم من, خطاياهم من شيء.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 لا يملكون لكم رزقا فابتبوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على رسول إلا البلاغ المبين أولن يروا كيف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 111. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون 112. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله وَلِقَائِهَا أولئك يَائِسُونَ مِن رَّحْمَتِهِ أُولَٰئِكَ يَائِسُونَ مِن رَّحْمَتِهِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله, فأن الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا ودت بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويالعن بعضكم بعض ويالعن بعضكم بعض ومؤكمل النار وما لكم من نصير فأمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي هو هو العزيز الحكيم، لَهُ له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب وأتيناه أجرا، وأتيناه أجره في الدنيا وإن في الآخرة لمن الصالحين. ولوط إذ قال لقومه إنكم لا تأتون الفاحشة إنكم لا ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لا الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نبيكم المنكر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 قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لن لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أنزلوا جاءت رسلنا لوطا نسيا بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن اننا ننجوك واهلك إلا امرااتك كانت من الغابرين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 فقال يا قوم يعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا دعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كانوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ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 وقولوا آمنا بالذي أُنزل إلينا وأُنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحدون ونحن له مسلمون وكذلك أزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به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 صدور الذين أورط العل وما يجحد بأياتنا إلا الظالمون وقالوا لو لئنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير النبي أ ولم يكفهم أن نزل عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 118. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّأُجِلَّ أَهْلُ الْعَذَابِ وَلَا وَلَا يَأْتِينَهُم بَغْتَةً ولا يأتينهم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 يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فأيا يفاضدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن من الجنة غرف لا نبوء أنهم من الجنة غرف تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي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 فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَن يَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ فَلَن يَنقَلِبُوا إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ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 أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا على نهجين منهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين